إلى شيماء وكل شيماء صرختك سهال في صدور الأحرار ونداءتك توقدونها لا تدفع كما تدفع إنهم قادمون مقادم إنه مقادم لسبيل الله نمتغي نتغي رفع اللواء سليعد للدين مجد واليعد للدين عزه والطرق من الدماء والطرق من الدماء عزمنا عزم الأباه لا نبالي بالطغاه نكره الظلمى ونأبى أن نكون بنا جو بنا ولترى من الدمع ولترى من الدمع يسبي الى الهنا نمضي نبتغي رفعا هل يعود للدين يعيد مجده هل يعود للدين, للدين عزه دماء من دم نحن للاسلام حصن نحن جند اوفياء في طريق النور نمشي نقتدي بالانبياء ولتر من دم دماء سبيل الله ننن نبتغي افعلوا ليعود يعيد للدين مجد هل يعود للدين عز والتراب من الدماء والتراب من الدماء في دمانا وبحطينا علانا وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء والترق من الدماء والترق من الدماء La ilaha illa nuri nataghayyaru a'malu wa yal'u ya'id min